فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل م ر ا ب ط ة و م ن ز ل ة ا ل م ر ا ب ط ة تعني الوقوف على ف غ ر من ف غ و ر الشيطان أ و الوقوف على ف غ ر من ف غ و ر العدو بقلب يقظ مستعد لكل طارئ لحبه وربه ف ا ل م ر ا ب ط ة إ ذ ن ح ر ا ق ة في سبيل الله ويقظه دائمه واستعداد ثابت وهي م د ا ف ع ة و م ج ا ه د ة كل ذلك داخل في ن ع م ا ل م ر ا ب ط ة لكن لها خصوصا يتعلق بالثبات على ف غ ر معين ل م ه م ة م ع ي ن ة وهي من المنازل التي تعين العبد في فض ه ج ن ا ت الشيطان وتعينه على الثبات على الحق الذي اختاره و آ ب ى ل ي ه وتعينه على البقاء دائما على حال ا ل ت و ب ة ا ل م ص و ح لا يرتد عنها ولا ينتكس فالمرابطه بذنب هي حال المسلم الذي عرف ما ق ص ر فهان عليه ما وجد ورفض المرابطه من المفاعله فهو دال على ا ل م ش ا ر ك ة مصدرا وفعلا و أ ص ل المشاركه فيه أ ن ه يتصور وجود فاعلين المؤمن الذي يدفع البلاء والشيطان الذي ي أ ت ي به أ و العدو ولذلك ف أ ن ت ترابط ك أ ن ك تقاتل وتجاهد و ا ل ع ب ا ر ة وردت في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ففي كتاب الله لها معنى مجمل و ر ف ض مطلق يمكنك أ ن تنزلها على أ ي حال من أ ح و ا ل المجاهده وعلى أ ي غرف من ظروف الوقوف على فخر من ثغور العدو وذلك في آ خ ر س و ر ة آ ل عمران من قوله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ص ب ر و ا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ن وللسنة من هذا المعنى يساعد المؤمنة على امتسال الأمر فيما يتعلق يساعد فيما هذا هذا بمذافعة ا صفيق ي ش ط ومدافعه الهوى ومدافعه كل النزوات والشهوات و ا ل س ب ا ت على الصلاح وما ا ح و ز ن ا في زماننا هذا إ ل ى هذا المعنى معنى المرابط و أ ح س ن أ ن ه من ا ل ص ع و ب ة ومن ا ل ع س ر على المؤمن الذي تاب إ ل ى ربه و آ ب ى اليه مصليا سائدا من ذنوبه أ ن يثبت على صلاحه من غير م ر ا ب ط ة و م ج ه د ل أ ن حبال ا ل غ و ا ي ة تشده إ ل ى خ ب و تشده إ ل ى الفساد و ل أ ن الزمان زمن فتنه هي الفتن التي فعلا كما وصفها رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظل م تدع الحليم منكم حيران فلا بد إ ذ ا من زاد تعتمد عليه و ت ت ز و د منه وبه لترابط على ط ر ا ح ك وتقواه من أ ن ينفرس منك أ و من ان ينتزع منك ا ل آ ن كل وسائل ا ل ف ت ن ة في هذا الزمان تقوم على هدف وهو نزع صلاح الناس وانتزاعه انتزاعا ف إ ذ ا كان ذلك كذلك وهو ب ا ل م ش ا ه د ة كذلك ف أ ن ت مضطر إذن الى القبض على صلاحك ب ق و ة و إ ن م ا القبض على الصلاح ب ق و ة م ر ا ب ط ة ولذلك جاء ا ل أ م ر ب ا ل م ر ا ب ط ة في سياق ا ل أ م ر بالصبر يا ايها الذين آ م ن و ا ص ب ر و ا وصابروا وهنا عبارتان لا بد من بيانه ل أ ن ا ل م ر ا ب ط ة لا تصح إ ل ا بهما المرابطان هي دون الثبات على الصلاح بس تبقى طالح بينا ويكون عندك ا ل ق ب ل ة أ ن ك ما ت ر ج ع للذنب بينا وما ترجعش تكسرع وما ترجعش لكل فعل سيء وسوس لا ب د ل ك من مقدمتين أ و من إ ح د ا ه م ا وهما افبروا وصبروا وبينهما فرق ف أ م ا الصبروا فلمن يعرفه ولمن هو شينته وصفته افبروا ل م ا ت ق و ل ف ي و ا ح د ا صبر فهو في أصل ي ن استعمال من حيث ص ي غ ة ا ل أ م ر بهذا الشكل دال على أ ن ه ب إ م ك ا ن ك أ ن ت ص ب ح ولك ط ا ق ة و ق د ر ة عن الصبر لكن لوحظ أ ن ك ربما تغفر عن الصبر في هذه ا ل ل ح ظ ة فقيل لك اصبر وقد علم ان لك طاقه لذلك ل أ ن ا ل أ و ا م ر لا تكون إ ل ا على قدر ا ل ا س ت ط ا ع ة مما تذكر ق و ح د ي ر في ح ي ا فلا تقل له الا إن لو ا ن ت ع ر ت انه بمقدوره ل وبالانسان يدينها فاذا كان أ م ر ك ي ص ح ب ه علم سابق عندك أ ن ه لا ط ا ق ة له في صحته فهذا ا ل أ م ر غير صحيح إ ذ ن أ و يحتاج إ ل ى نوعين من ت ع د ي ل في صيغته ولذلك فقول الله للمؤمنين ن الذين آمنوا عز وجل أن من المؤمنين من بين يا أيها فبيروا فيأمره هي طاقة الصبر باستعمالها طاقة الصبر هي بين جلبي أخرجها فلعلمه له وجل جلبي ذ موجودة عز إ ف إ ن ه ا سيف المرابطه انك هو السيف الذي تضرب به إ ب ل ي س وتضرب به شهواتك ونزواتك وكل اشكال الغوايه التي تروج أ ن ت ر ت ف ك وتربك إ ل ى سلفته أ خ ر ج سيف الصبر الصبر على الطاعه فعلا والصبر على ا ل م ع ص ي ة تركا والله عز وجل عليم وهو العليم الخبير أ ن من المؤمنين من لا يعرف الصبر ومن لم يجربه فقال له وصابروا ولم يقل له اصبروا فانما خطاب اصبروا فللذين لهم طاقه لذلك وسابقوا تجربه صبروا وبامكانهم ان يصبروا فامرهم بذلك واما المؤمن الضعيف الذي لا يثبت امام فتنه الغوايه وينجلس بسهوله لاول نداء من نداءات الشيطان فقال الله له وصابر و لا يكفي فيه الصبر بل لا يجدي ل أ ن سيف الصبر غير موجود عنده فيحتاج إ ل ى ا ل م ص ا ب ر ة وليس إ ل ى الصبر فالصبر و ا ل م ص ا ب ر ة فيها ز ي ا د ة الف تدل على ا ل م ش ا ر ك ة وقلنا قبل قليل هذا المعنى فيه إ ذ ن أ ن من يريد أ ن ي أ خ ذ منك ويمنعك من الصبر والشيطان والعدو والرواية والجهالة والضلالة فدافع اذن من يريد أ ن ينتزع منك تلك ا ل ط ا ق ة التي لم تستعملها خ ط و ا ت خ س أ الا تطيقها والا تتمكن بها ففيه ن ع م ة ت ف ا ع ل أ ي ض التفاعل و ا والمفاعله فيه ن ع م ة ا ل ت ص م ع والتكلف من أ ج ل اكتساب الصفات حول ا صبرك صابر ابذل جهدا من أ ج ل الصبر ستجد مشقه اكثر من الصابر ولكن حاول وجاه وعلم نفسك أ ن تصبر فكل نفس جعلها الله عز وجل من حيث أ ص ل الخرقه على قدم وساق من كل الصفات ا ل ه ا ن ي ة فتشتاج ه فقد أ ل ه م ك الخير و أ ل ه م ك الحر و أ ن ت إ ذ ن عليك أ ن تبذر ط ا ق ة أ ك ث ر من أ ج ل اكتساب ا ل ص ف في الصبر وصابره وتتعلم حتى إ ذ ا ك ت س ب ت كمال الصفه كنت عالما انما العلم بالتعلم و إ ن م ا الحلم ب ا ل ت ح ل م في تتمه الحديث الحلم هو الردن ة والعقل والكياسه و ا ل ف ت ن ة والهدوء في اتخاذ القرارات وفي تنزيلها ا ل حلم وعطف و ر ح م ة و إ ش ف ا ق على ا ل آ خ ر ي ن ا ل حلم وهدوء في طعامه في التفكير وفي انفعال الحلم و ب د ه الجهل م ش ي ه الجهل ل ل ي و ض د ه الجهل بمعنى س ر ع ة الغضب بسبب و ل غ ي ر سبب كما عند الشاعر الجاهلي أ ل ا لا يجهلا أ ح د علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين الجهل بمعنى الغضب الذي يثيره إ ب ل ي س في قلب ا ل إ ن س ا ن ولهذا سمي أ ب و جهل ل أ ب ي ج ه ل عن ع دوره ب أ س الحلم وكان اسم بالتحلم ل الحلم ل ه ا ما زلنا مع ا ل م ص ا ب ر ة لكن كلامنا عن الحلم مفيد في هذا المعنى جدا、لنا. لانه ل أ ص ف ة و ج د ا ن ي ة ق ل ب ي ة يعني الهدوء اذا كانت فيك س ر ع ة الغضب والانفعال سيمكنك أ ن تكتسب عكسها ب ا ل ت د ر ب عليها ب م ع ن ن ه ليس فقط الصناعات ا ل ح ر ف ي ة و ا ل م ه ن ي ة ا ل م ا د ي ة هي التي تكتسب ب ا ل ت ع ل م وليس فقط العلوم ا ل ع ق ل ي ة والذهنيه و ا ل ش ر ع ي ة هي التي تكتسب ب ا ل ت ع ل م ولكن أ ي ض ا الصفات ا ل خ ل ق ي ة التي قد يظن أ ن ه ا لا تكتسب تكتسب بالتعلم ل أ ن التحلم إ ن م ا هو تعلم حلمي انت ت ب ص و ر تغضب علم رسمك وخير تكلف ان ترك غاضب من الدفع ولكن ترجم نفسك وتضبط ف ع ن ك ف إ ذ ا بك اليوم وبعد اليوم وغدا وبعد غد تجد نفسك أ ن ك صرت حليما بلا تكلف م الحلم كتبقاش ت ل ي لشكل تلقائي لا كلفة فيه ولا تعب ولا نصر. وهذا هو بالتحلم ل الحلم في التحلم تكلف الحلم وهو م ش ا ة ت ى كذلك و ع ط ر ي ق ة نحن ولذلك يقولوا اجبلك ل ت ب ذ ل و ط وعملك تبذلوا ليس علي ى فاقد ولكن من حيث ص ع و ب ة طهير طبائع طبائع يخلقية لدى الناس وقد كان ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ و ا ئ ل في جاهليته من أ ج ه ل الناس معروف عمر ب خ ص ا ر رضي الله عنه كيف كانت شدته على المؤمنين وعلى رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم انقلب ذلك كله حلماً وعقناً وكياسه ع ق ا و وفطنه وفقرا عظيما في الدين و إ ن م ا ا ل ح ي ء ب ا ل ت ح ل إ ذ ا كانت الصفات الالزاميه والخلقيه اذن ممكن تعلمها وهو كذلك فالصبر ص ف ة ق ل ب ي ة نشير الدين لكفر ولا الجوارح التي اصبر لا إ ن م ا الذي يصبر القلب والذلك سبق أن قلنا من حل هذا المنبر إن صابر حل سبق أن من إن ليس هو الذي لم ينتج رد فعل وقلبه يغلي هذا ليس بصبر وانما أسعى المصيدة الدصبر لأقدر و ا ل الصبر شعور داخلي ب ا ل س ك ي ن والهدوء والراحه ازاء قبر الله وقضاه هذا صبر ولذلك قوله وصابروا أ ي تكلفوا الصبر حتى ترتقوا إ ل ى د ر ج ة واصبروا اصبروا ف ا ل أ م ر ا ل أ و ل هو لمن لهم قدره على الصبر قدرة صبيحية فاصبر معندوش ا مشكله اصبروا يا ا ي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اصبروا والذي له ح ا ل ة في اكتشاف الصبر وفي ا ت ح ا د ه صفه قال له وصابروا ف إ ن كنت من الصابرين فاصبر إ ن لم تكن منهم فصابر كل ذلك يجعلك من أ ه ل المرابطه ورابط ه ولذلك جاءت ورابط اخر الكلام صحيح أ ن الواو ف العربيه لا يفيد ت ر ت ي ب ا ولكن تقديم التاخير في البلاغه العربيه يفيد ا ل ت ر ت ي ب ي فما ي ذكر ت ل ص ب ر وبعده ا ل م ص ا ب ر ة وبعدهما المرابطه الا لحكمه كما في قوله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود واو والذين اشراكم فالواو ي لا تفيد ترتيبا ولكن تقديم ا ل ت ح خ ي ر يفيد ه ف أ ش د الناس عداوه فعلا للذين امنوا ب ا ل ف ر خ ي ص اليهود أ و ل ا والذين أ ش ر و ا ع ن طريقتهم وعلى منهبهم تابعا لهم والذين يقودون ا ل ع د ا و ة عالميا للذين امنوا هم ق ا د ة ا ل ع د ا و ة والمشركون والنصارى جند لهم في عداوتهم لنصيب اصبروا وصابروا و ر ا ض غ و ا ه ذ ا ا ل ع ب ا ر ة اصلها من الرب والربط إ ن م ا يقع للدابه ت ر ب ط الخيل وتربط الثور ربط الخيل أ و ربط الثور أ و ربط اي دابه من أ ن ت ن ف ل وتروح وتضيح فما نربط إ ذ ن من أ ن ف س ن ا عند ا ل ص غ و ر ص غ و ر ا ل أ ع د ا ء مكن ا ا ي ج ي د و ش رجلنا طبعا ولكننا نربط أ ن ف س ن ا قيلتي تشرد بعيدا وتشتاق الى النوم و ا ل د ع ء و ا ل ر ا ح ة ودفء ا ل أ ف ر ش ه شاق لذلك و ت س أ م من برد الصغر ي وقسوته ومن هو الانتظار انتظار العدو ت س أ م من ذلك وتحتاج ل من يربطها أ ن ت الذي عليك أ ن تربط نفسك ف إ ن لم تربطها فلا رابط لها غيرك ولذلك قال ورابطوا ورابطوا هذا الاصل في ا ج ت م ا ع اللغو من الربط أ ي من القيد أ ن ت قطعت ا ل قمترت ظلمات و المعاصي وجئت آ ئ ذ ا إ ل ى بيت الله مصليا عابدا ش ا ك ي ا ارباطك في توبتك بيت الله وبيوت الله عز وجل ان كانت هي صبور ي ر ا ب ط بها المسلمون من أ ن يدخل عليهم ابليس بالوسواس وبالنذر وهو يجاهد في ذلك من أ ج ل إ ر ج ا ئ ه م إ ل ى شهواتهم ونزغاتهم والفتن, صحيح والفتن صحيح التي ت ر د ي ه م و ت ف ر ك ه م و ل ذ ل ك بيننا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح مريح وجه من أ ع ل ى وجوه المرابطه ب ن س ب ة ل ل ت ا ئ ب ي ن ا ل آ ئ ب ي ن إ ل ى باب الله وما اجمل العبد إ ذ يطوف إ ل ى باب الله هاربا من فتن الدنيا هاربا من جحيمها و م ا ر ه ا هاربا من دخانها وشياطينها و أ ب ا ي س ت ه ا التي تصب عليه م ي ر ا ن المدافع من الشهوات والمنكرات عبر اجهزه ا ل إ ع ل ا م والتلفزيونات والشوارع و ا ل أ ز ق ة والمقاهي والمدارس والمعارف والمؤسسات الدنيا تمطر بالبلاء و ف ت ن فيهرب المؤمن و ن إ ل ى الله عز وجل ت ف ر و ا إ ل ى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين إ ل ى أ ي ن تفر إ ل ى المسجد هذا هو الحصن الحصين ا ل ح الذي يمنعك من عدو الله إ ب ل ي س ومن جنوده إ ج م ع ي ن ولذلك、لا. كان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا هاجر من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ و ل شيء فعله بنى المسجد لا انطلاق ل أ ي عمل و ل أ ي جهاد و ل أ ي م د ا ف ع ة ان لم يكن المسجد منطلقه وقاعده نسج هو ف غ ر المؤمن تائب وحصنه المنيع وعليه أ ن ي ح ر و ف نفسه بحصوله وعلى ازواجه ولهذا اخرج مسلم وقبل ذلك ا ل إ م ا م مالك في الموطا ثم مسلم في الصحيح وكذلك أ ح م د بن م ح م د في المسلم و ا ل إ م ا م النسائي وبعض أ ه ل السنن كلهم أ خ ر ج و ا عن ابي هريره رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ن ا أ د ل ك م على ما ي ل ح و الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا ب ل ا ي رسول الله قال إ ص ب ا غ ا ل و د و ء على المكان و ك ث ر ة الخطا إ ل ى المساجد وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة فذلكم الرباط ف فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. ذكرها ل م ا ل ب الرباط ا ط فذلكم ذ ك ر ث ل ا ث ة صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ ل ا أ ذ ل ك م واش من خبركمش وحد العمل له واجهتان و ا ج ه ة تمحو و و ا ج ه ة تثبيت في عجيب ي ج ي ل إ ن س ا ن من ظلمات الفتن والذنوب تائبا إ ل ى الله يفكر ت ش ك ي ر ا واحدا إ ن كان من العاقلين كيف يبني ما بنى ا ل ص ا ل ح و ك ي ف يتحرف من ركام الماضي يجو كيف تبني ما بنا من كان قبلك الذين بالحيرات أمور أقوام وعفو سبقوك من نعم ما من صدقك الصالح قبلك نفسك لكن كان الله والصالحات عن بنى شبت ثم كيف تشتغل بالاستغفار و ا ل ت و ب ة وتجديد ا التوبه مما سبق فهما عمليتان اثنتان عمليتان تستوجب منك وقتا كثيرا واشغلا طائله اختصرها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغر واحد ترابطك فتقوم بعمل ينتج لك ا ل أ م ر ي ن ا ن س ح ل ك الذنوب ا ل ق د ي م ة وما جد منها و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها و الذنوب ا ل ق د ي م ة ا ن س ح ه ا بهذه ا ل ا ه وما جد منها من ذنوب والمؤمن و ن لا يخلو من ذنب من حين ل آ خ ر مهما كان ف ع ن ه و ع م ر ه و إ ي م ا ن ه ثم يبني لك بها في الوقت نفسه ف ي ن ت ح ل ك ويبني لك صروح الصلاح والتقوى والفلاح ومنازل في الجنه ة من أ ل ل ا من اهل ز ل وإن أ المنازل يعني في, الجنة في الحديث الصحيح وان ل اهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب ا ل د ر ي في السماء تستفيد اذن مغفره وعلوا قالوا بلى يا رسول الله هل س ل ك القلب قال ا ف ر غ و الوضوء ع ن ى المكاره فهي ث ل ا ث ة ث ل ا ث ة أ م و ر إ ث ب ا غ الوضوء على المكاره ا ل إ ث ب ا غ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ل إ ث ب ا غ ا ل إ ن ق ا ء فتوضت ضميه حتى تلقي بدنك وجلدك مما يجب خ س ل ه من أ ع ض ا ء الوضوء أ و لاغتسال إ ن كان ا ل أ م ر يتعلق بغسل إ ث ب ا غ الوضوء على المكاره المكاره جمع مكره وهي ا ل ح ج ة التي تكرهها النفس اما لفعلها او لشدتها ب ر م ل الأحوال قال بعض شراح الحديث و م اذ أعجب عليه قول رسول وسلم الله صلى الله إ يتكلم بلسان ا ل ن ب و ة و ا ل آ ن في هذا الزمان يتبين أ ن هناك مكاره اخرى أ ش د على المؤمنين من البرد ومن ق ط و ة الصقيع مكاره ا ل ت أ ن ق والتجمد مكاره الوظائف اجلب كثير من ا ل أ س ئ ل ه تريد علي ه ت أ ت ي من عند الموظفين و ا ل إ د ا ر ي ي ن عندهم مشكله هو إ د ا ر ت ه ووظيفته تريد علي ه أ ن يكون قد سرع شعره ب ط ر ي ق ة أ ن ي ق ة و ج م ي ل ة فكيف أ ن ه يتوضا ويحفر ذلك هو عجل عند الكوفر مكره من المكاره ولذلك ت ج د بعض الناس يترك ا ل ص ل ا ة أ و في أ ح س ن ا ل أ ح و ا ل يؤخرها عن وقتها م ش كيف ك ن انتباره ش ي يتوضا ويضيع شكل ربطه ت عنقه عندما يتحرك يمينا أ و شمالا أ و ي ل ح ن ي على م غ ر ف ة الماء ويضيع شكل معطافه ويطوي شرواله فيضيع شكله وجماله و ع ن ا ق ت ه أ م ا النساء فحدث ي ولا حرج تلك ام المصائب إ ن كانت من ذوات ا ل أ ل و ا ن و ا ل س ن و ي ن كيف تخلط ا ل أ ح م ر ب ا ل أ ز ر ه و ا ل أ س و د ب ا ل أ ب ي ض اصباغ الوضوء على المكاره لا أ ج د تفسيرا أ د ق في هذا الزمان ب ه ذ ا الحديث من هذه المكاره فعلا التي هي اشد من البرد فهو ل ن س فيه شبر البرد الشديد ويتعرين فيه وفي ل ي ا ل ي ا ل ف ق ي ح و أ ي ا م ا ل ش ت ا ء القاسيه يصبر البرد ولا يصبرنا من أ ج ل غ ر ف ة ما لا لا للوضوء لا لا لا على مكاره ا ل ز ي ن ة والتقييم والقيم الرباط والرباط لا يكون حدثا إ ل ا في ت غ ي ر العدو ا ل أ ص ل ا ل ك ل م ة أ ن ه ا ا س ع ل ن ت ل ل د ل ا ل ة على الذين يقفون بطهور العدو وهذا منه اصبغ الوضوء على المكارم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ك ث ر ة الخطا ل الى خ ط المساجد والله إ ن من أ ع ظ م النعم على هذه ا ل أ م ة أ ن جعل قلوبها م ح ل ق ه بالمساجد والله دون دينها بالنعمه ة و ي ع م ق ا ويعمقها س ه يزينها ا نسألوا أن ي ع ويوسعها ن وفي ا ل ن ص ا ر ى لا ي أ ت ي أ ح د منهم إ ل ى الكنائس منذ زمان من لم ابقي بحب الكنيسه جعلوا لهم في الكنائس الموسيقى فتحولت ا ل ع ب ا د ة عندهم إ ل ى ملاهي والمؤمنون لا يزالون بحمد الله يهمون المساجد وهذه نعمه وهنا افتحوا قوسين غلط. غلط كبير وخطير عند بعض الشباب الذين يعادون المساجد في بعض الاحيان يقول ي لك لا ي تجد ان تصلي قلت الجمعه ة الخطيب ن ا ا ل ي ولكن ا ا لا خ ط ب و تجد ان ل تتعامل ة ما تسمح و و أ ق ه ا بفراحة ا و خ معه ة في بعض الاحيان انهار المسجد المسجد المساجد لله فلا مع الله أحد. نهار ما تنشيش انهار وما انشيش لاخر وما انشيش لا انتهى دور المساجد اذا استودع أ م ر ن ا وضع نمشي الى المساجد ولو لم يكن فيها إ ل ا الجدران خمس دقائق غير خير نمشي إ ل ي ه ا ونسير إ ل ي ه ا ولذلك قال وكثره الخطا إ ل ى المساجد لا يهمك من تجد ولا ما تجد يهمك أ ن ه مسجد والمشي يسجد مسجد إ ن ش ي وكثره الخطا كثره الخطا تعني أ ن كان من المداومين على الجماعات ومن المحافظين على ا ل أ و ق ا ت و أ ه ل ا ل أ و ق ا ت هم من أ ه ل المنازل العليا في الدين وفي ا ل ا خ ر ة إ ص ب غ الوضوء على المكاره و ك ث ر ة الخطا إ ل ى المساجد ولذلك من المستلزمات هذا المعنى أ ن يكون المسلم ح ا ر ف ا بمساجد ا ل م ب ي ن ه يعني غير معقول أ ن ه ا س ت ق ى ا ش د ع ر ف ا ي ن س ح مجهود لها ولن يصبح الاخر موجود ايضا في الحي الفلاني وقاعه ا ل ر ي ا ض المغطاه في الحي الفلاني وقاعه ا ل ر ي ا ض المعراه في الحي الفلاني المساجد الذي ل يعرف منها واحدا او واحدا او لا يعرف منها شيئا م ع ر ف ه الله تقتضي ان تعرف ابوابه وانما أ ب و ا ب الله ابواب مساجده لما وجب عليك او حق عليك ان تعرف المساجد لانك لا تدري اين تجعلك ق د ر ة الله وقضاؤه في يومك أ و في ل ي ل ك صليت صبحا بحيث ثم اقتضت اشغالك أ و أ م و ر الدنيا أ ن تجعلك في أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة عليك أ ن تعلم أ ن ه ا هنالك مسجد بالمكان الفلاني و ت س أ ل لتصلي فيه ا ل ص ل ا ة التي ا ن ز ن لها هناك وكثره الخطا إ ل ى المساجد تعرف المساجد ا ل ا و أ ن تحبها و إ ن م ا حبك للمساجد دال على حبك لله ومن ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله ل و م لا ظل إ ل ا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد إ ذ ا خرج حتى يعود في ش ت م ة حديث لهذا المعنى صحيح إ ذ ا خرج حتى يعود حالك واحد يشاهده دياله الوقت ديال الزيارة يجب معه أجنف أستنى أخرجه وقلبه معلق به هو خارج ويفكر ن و في ا ل ع و د ة متى وكيف ورجل قلبه معلق بالمسجد أ و بالمساجد كلاهما اذا خرج منه حتى يعود إ ل ي ه وانتظار ا ل ص ل ا ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف الانتظار له احتمالان د ن ا ل ي ا ن كلاهما معنى صحيح ومكمل ل ل آ خ ر فاما المعنى ا ل أ و ل وهو الظاهر ا ل أ و ل ف أ ن تبقى بمكان صلاتك حتى يؤذن ل ل ص ل ا ة التي بعدها صلى الضر تبقى جالس سجانا س ت العصر أ و ص ل ى المغرب تبقى جالس سجانا س ت ا ل ع ش ا ء وقد كره ا ل ص ح ا ب ة وعلى رسيم عمر رسيم بن ان ل خ ط أ يبقى ا ل إ ن س ا ن بالمسجد بعد ص ل ا ة العصر كان يضرب الناس ب ا ل ب ر ة إ ن وجدهم بعد ص ل ا ة العصر بالمسجد يامرهم بالاشتغال في بعد العصر وبعد الضحى وقت, وقت عمل وقت شغل وانما انتظار الصلاه إ ل ى الصلاه من المغرب إ ل ى العشاء او حسب بعض النوافذ كمن ينتظر الضحى من صلاه الصلح ويبقى لمكانه كما ورد في ل و السنه ق تشرق ر آ ن حتى ش ا ل م وتطلع على قلب رؤح فيصلي ركعتين وذلك ك ع م ر ة في الاجر في ع ظ ي م هذا معنى أ و ل وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة ومعنى ثان أ ش م ل من ا ل أ و ل ويدخل فيه كل من له هم ا ل ص ل ا ة في قلبه ولا ي ق ت غ ي ب ا ل ض ر و ر ة أ ن تنتظر الصلاه بالمسجد مش ب ا ل ض ر ويمكن ر ة و أ ن يدخل فيه كل الصلوات الخمس من ا ل ص ب ح إ ل ى العشاء و أ ن ت في ا ن ت ظ ا ر ل ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة و ل ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة وذلك حينما نجعل هذا ا ل ن ع ن ى على حمل هم الصلاه لكي انتظر م س ا ه د ل أ ن الانتظار ا ن ت ظ ا ر آ ت ي كتنتظر في و ح د لا ا ح ت م ا ل ان إما تنتظره ب م ح ط ة القطار أ و المطار فانتظر ه و ا بمكان انتظر ا مكان وان تنتظره انت هم ا و ت ف ك ي ر ا بلا شرط المكان و ت قد تقول ليومي فيه غ ب ا ر ي و ت ب د أ تحتب وقت قدومه إ ن كنت متعلقا به ف م م ك ن أ ن تكون في ب ن ت ك أ و في مكانك من العمل أ و حتى مسافرا داخل دولتك أ و قطرك ولكنك دائما في انتظار تنتظر الذي ياتي فهي إ ذ ا حاله ف ي ه اكثر مما هي ف ع ل مرتبط بمكان فيكون الانتظار إذن عملا أ ل ب ي ا ف أ ن ت إ ذ تنتظر ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة فمعناه أ ن ك تحمل هما إ ذ ا صليت الصبح فتفكر في الظهر أ ي ن سيجدك أ ف ي عملك أ م في منزلك ام عند ضيف أ م عند مضيف أ م في أ ي مكان في الحضر أ م في السفر وبما انك تفكر هذا التفكير ف إ ن ك تخطط لتلك ا ل ص ل ا ة كيف تصليها كيف توفر لها مسجدها وجماعتها و إ ن لم تكن منتظرا ل ل ص ل ا ة بالمسجد ف أ ن ت منتظر لها في قلبك وتدخل إ ن شاء الله في معنى الحديث وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة أ م ا إ ذ تصلي الصبح ولا يهمك بعد ذلك ش أ ن الظهر لا تفكر فيه حتى يفاجئك في مكان النار بظروف النار لا تساعدك على و ض و ء ك ولا تساعدك على جماعتك ولا تساعدك على مسجدك بل قد تسلف ما عندك من ا ي م ا ن فهذا مما يخرج عن معنى الانتظار ل أ ن الذي ينتظر ا ل ص ل ا ة هو في ص ل ا ة إ ن ك م في صلاه ما انتظرتموها أ ن ت منتظر ل ل ص ل ا ة إ ذ ا أ ن ت تصلي ام مهاره كلها ولو كنت في اشتغال من ا ش غ ا ل ت ج ا ر ت أ و و ظ ي ف ة أ و عملك في م ك ا ن أ ن ت تصلي ل أ ن ك تنتظر صلاه الظهر وتذكر فيها وقد خططت ل ا ساكون بالمكان الفلاني إ ن شاء الله وسيعدل في ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة وقبل ذلك س أ س ت ع د للوضوء ك ب ي ر ا ل أ م و ر ا ل ك ث ي ر ة بانجاحي ذهابك إلى المسيدي في صلاتك الوقت عند إذا تفكر العصر. وإذا ومن ب التفكير لصلاه الصبح ان تستعد للوقت للبحث عن وقت ا ل ر ا ح ة ل م ا ل ت ي ف ل سن ا ل ج ر كان فقط و ق ع في النار الثاني نمت شوكين ص ه ر ت بالذات او تعبت بالذات وما درت ش ي ء يقلوله ا ذ ا اتخذ اسباب اليقظه ا اتخذ اسباب الحصول و ا ل ق د ر ة على الموعد حينما تتخذ اسباب الشيء الله يهيئه لك وذلك انتظاك وخارك ناس في فراشك انت منتظر ل ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة قال عليه الصلاه والسلام فذلكم الرباط فذلكم الرباط ف ذ ل ك ما معناه الشيء الذي تخافه و ت ح ش ى منه من أ ن ي غ ل ب ك الشيطان على أ م ر ك إ ن كنت من المنتظرين وكنت من المتبغين وكنت من المكسرين الخطا إ ل ى المساجد ف أ ن ت في أ م ل م ن لا يقبل ان يصلي أ ن ت في الم و ج ر د ص ا ر لما ت ص ل الصبح من وقت وخارج من المسجد وفكر ن ت للظهر وتعود الى منزلك ق د تستريح وتستغل ق د ثم تفطر وتحوز ر الى عملك مما سيسطر لك إ ذ يعرض لك الشيطان في الطريق ب ف ت ن ة م ر أ ة عاليه أ و أ ي ف ت ن ة من الفتن أ و مال حرام ي م ث ل ه إ ل ي ك يقول لك خذ هذا المال حرام اقبلي هذه ا ل م ص ل ح ة أ ي ف ت ن ة ج ز ي د قل اعوذ بالله أ ن ا صليت الفجر مع المسلمين و أ ح ق ط ل ل ص ل ا ة مع المسلمين أ ن ت في انتظار إ ذ ا أ ن ت في م ن ع من اجلي محروف لانك في رباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. بالذات بيد الشباب عندهم مشكله يتم ويعود إ ل ى ما كان عليه من المعاصي ادخل الرباط وسجدت عن الشيطان ادخل ا ل ر ا ط هذا منهج بيان رسول الله ع ل ي الصلاه والسلام على معصومه فذلكم, فذلكم الرباط فذلكم الرباط فلح بالصلاه إسباغا ل ل ولذلك ض و ومشيا ء إ ى المساجدين وانتظارا للصلاة بعد الصلاة بعد ه ا س ا الحديث سلاح المؤمن وما الباب ح وأحرى وفي وضوء أولى و ل ل بعده من ذ قول الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن العظيم فيه شفاء ودواء من ص ي د ل ي ة الرحمن من يعاني من هذه ا ل م ش ك ل ة و أ ق م ا ل ص ل ا ة هذا و د و ء و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنها عن الفحشاء و ا ل م ن ك ر والذكر الله أ ك ب ر إ ن ا ل ص ل ا ة تنها عن الفحشاء و ا ل م ن ك ر والذكر الله أ ك ب ر أ ن ت ق د م ك ا ل ع د و أ ن ت ت صلي و تنتظر ا ل ص ل ا ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ ص ب ح ت الوضوء ا ل ي س ل ا م إ ل ى المساجد كنت إ ذ ن من ا ل م ص ل ي ن حقا أ ن ت في الرباط أ ن ت ب إ ذ ن الله أ ق و ى من الشيطان ولذكر ا الله أ ك ب ر من الفحشاء والمنكر هذا المعنى الفحشاء التي تدعوك والمنكر الذي يغريك اقمت ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر إ ذ ا ناداك المنكر ودعتك الفحشاء ف أ ع ل م إ ن كنت مكبرا لله وانما تكبيرك لله إ س ب ا ب ا ل و ض و ء والخطى إ ل ى المساجد والانتظار بعد الانتظار فاعلم أ ن ك أ ق و ى أ ن ت أ ق و ى ان اذن ل أ ن ك كبرت كبرت الرحمن ف س ي ن ق ذ وسيضعف الشيطان بين يديك وتدوسه بقدمك وتكون إ ذ ن من المفلحين اصبروا ل ا الأيام وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا منهج لتكون مفلحا اي منتصرا فائزا ب إ ذ ن الله اللهم ارنا ا بافكار وزقنا ا جنابك وجعلنا ل ك ا ل م ش ا ك ر ي ن اللهم جعلنا من الصابرين والمصابرين و ا ج ع ل ن ا ل ك ا ل م ش ا ك ر ي ن اللهم جعلنا من المرابطين اللهم جعلنا من المرابطين و ا ج ع ل ن ا من المرابطين اللهم إ ن ن ا ع ر د د ب ك ن ا ل ف س ن ما ظ ه ر منها وما ب ه ا م اللهم قومنا بطاعتك وزقنا ا ر ا ز ا ا ن ى مرتبك وجعلنا ل ك ا ل م ش ا ك ر ي ن اللهم اجلنا وزقنا ه د ا ا للتدين وقال ص لهم وسلموا بارك على سيدنا ولين وللين ا سيدنا محمد وعلى آله وصحي وسلم سبحان ر ب ك ر ب ا ل ع ع ز ة م ا ي ص ف و ن وسلام وعم صلى الله عليه وسلم ا ر ج مسلم في صحيح أ خ ر ج حديثا في س ب إ ل ي ه ا ل ر ع ا س ل م ن أ ر ا د علاج ن ف س ه ودواء وزاني و ق ي و ا م ط ر ي ق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ د ل ك م اسلوب شديد انا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ه ذ ا بلايا رسول الله ع م ل ي ة م ز د و ج ة فيها جوز ونحن فيه الحاجه ونحن في ح ا ج ة لي كبيره عندنا ج ن و ب ثقيله لا نتخلص منها وقدمناه درجات رفيعه تخلص منها ما من فعلها لا حيل تكمن ا ل ج ن و ب ا ت خ ل ص منها م ا حدث ل ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة اطلعنا م ه أ م ر ا ن يواجهان المسلم هذا الزمان جماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انا دلكم على ما ي ن ح ر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ان ت ح ش ك ا ل ما في و ط ل عشر العالي قالوا ب ل ا يا رسول الله قال لا تجوز كل هنى صلاه ا ش د ق ء الوضوء على ا ل م ك ا ر ي شودي أتقول البرد برني م ا يوجد من ت من ا هي م ا ت ز ل خلي ر ت ى ي لا ل ر يوجد ن إسباغ ا ل ض و ء على من ك ا ر ه إ ذ و م ك ا ر ه هذا ا ل ز م ا ن أ ش د من م ك ا ر ه ذ لا ك ل ز م ا يوجد ا م ك ا ر ه ض ا لا م يوجد ا ض ا ل ب من ا ر ليمكن ى لا يوجد ي د هذا من ترضى شيء ديال ي صلع لكم س ت وعداد ت و ز ه ع مزيان تمسع د كبير ي الناس لا ت يصلون بهذه ا ل أ س ل ا م وخدم ا ا د ا ر ة ر ا ق ي ة و إ ط ا ر عالي ف ي لا يخسر ا ل م ش ط ت ه شعرهم خارجه إ ذ ن يكونوا من ه ا ل ك ي ن الا أ د ل ك م على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع ا ل ض ر ج ا ت ويسجد ا ا و الوضوء على المكارب <تصفيق> س د محمد ن ا ي سيدكم سيد ي د ن ا الحلق و و س في مطر و ا يخطروا من سقفه و ي ة ا ل ا م ب بالجريد من المخدرات ويسجد عليها ويقوم ب ج ل س دي الموتين فمن يقطع صلاته جعل يسجد في الماء والطين ا ل جبهه ة ديالو ج ب النور ي س ج د بها ف س ل م من سلف في ا ل ص ل ا ة ووجهه يقطر بالماء والطين والماء من ا هو ل ز ي و ا ل من ا ديالو ء فلو جهة هذا البشر بعد ذلك أ ف ض ل من رسول الله مصيبة ولذلك ورد و ل ك الحديث م ن ش أ ن التواضع ولا ن ك ف ت و اكثياب و الشعر هذا حديث ايات المسلمه ويصلي من الذي ي صلي مكروه ليك انك جماعه و ش ا ل صبح و ي ج ك م ل الجيشه إ ذ ا كانت سبوكه انك ستفرغ من ع س ي شيء ه ويجيك ص م ت ر ا ولذلك و ا ج ب أ ن تجوزك م ا ا مثلا كشني في فرق ا المدير ب تجد ك هبطت التراب طح ا ب ت ك هبطت الاحطيرة الأساس مع عد ز ا ن رطاهيه في مسجدين ا في احطيران فرق بينك التراب وبين ه فإذا ك يجمع التراب فكيف ت ر ب ا بنفسك أ ن تكون في تواضع رسول الله شيء عظيم أ ن ت خ ت ر ب من منزلته العليا ل ش ي ء من تواضع لله ل أ ن إ ص ب ع الوضوء على المكاره هو باب من أ ب و ا ب التواضع لرب العالمين والذي المخشوش هذا الإحساس دي يخسر تحسب مغصوش عويش هدفي كبرياء يتكبر على من يتكبر على المتكبر ل أ ن الله هو المتكبر ذو الكبرياء وغدي ن شوفوا كبرياء من سيكون منتصرا العز إ ز ا ر ي والكبرياء ر د ا ئ ي فمن نازعني شيئا منهما حذفته في ا ل نار كما في ا ل ص ي غ ة ا ل ص ح ي ح ة من الحديث إ ص ب غ الوضوء على المكارم وكثره الخطا الى المساجد أ ز ن ل ل ص ل ا ة بادر إ ل ى ا ل م س ي بادر إ ل ى المسجد فذلك أ ص ل من أ ص و ل ا ل ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ى وكثره الخطا إ ل ى المساجد ونقل ف ي رواية صحيحة أيضا ا ل أ د ا م إلى ل ا ا س ج د وكل و ا م ع ن الى كثيرة ا خ ط المساجد الصلوات ا في ومع الجماعات أما معناه أما الأكدام معناه هذا نقل تفيه زائد آخر ولكن يمكنك ان تكون ج د د ا لانه ي م ك و ج د د ل ن ي م ك ن ان ت م ج د ا ي ن مجددا لكي ت ن مجددا لكي م ج د لكي تكون ج ي و ن م ج ا لكي تكون م ج د د لكي ت و ن د د ا لكي و ن د ا ل أ ي ت و ن م ج د ا لكي تكون م ج ا ل ن مجددا ل ك مجددا ل ك ت م ج د ا ل ي تكون مجددا لكي تكون مجددا ك ي ت و ن م ج د د ل ي و ن د ا لكي تكون مجددا لكي ت ك و م س ة د ا ت ة وما ذ يقيد الشيطان ب ن الشيطان يجيبك ل به ويعرفه شويه حسن خ ص و ن ص و ت ق و ل العزيز ما اعرف م ا ن ك ن ت قبل قليل ن ف ي ا من الجنه ف إ ذ ا بتشعر ك بالراحه سماء ابليس كان يقيد قدميك نقل اقدامي الى المساجد و ا ل ث ا ل ي ة ت ق و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وانتظار الصلاه ة إلى الصلاة المتبادل الى ا والتي الناس م ل يعمل تصلي الصلاة الصلاه و لا لزيز الزياني لما شيء يعني عندك تشغل ل ظ ر العصر العصر المغرب المغرب لك وهكذا إذا كنت يشتر الأمر فرهم لانتظار الانتظار في تصلي في وهكذا إذا الأهم معاني الزهني القلبي وتصلي وتصلي لك ولكن كنت هو الانتظار يعني لقد ا ل نجحت بس في, في خارج فلاني ونبقى حصل الوقت ونجحت في السنه ونجحت في السنه ا ونجحت في السنه ونجحت في السنه كتبوا ونجحت في السنه ونجحت ما في السنه ونجحت في السنه ونجحت في السنه ونجحت ي ا ل في ا ل هذا ن ا ه إ ا ذ ا بغيت ب ي ع الشريك او التغضب ش ك ت ب ق ى ت ف ك ر لها كذلك أ ر ا د ربك أ ن ت ع ل من صلاتك تنتظر ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة أ ي تهتم بها وتنتظرها بشوق أ ي ا ش ت ا ق إ ل ي ه ا كتصلي الصلصه تبقى موحش موحش وكتصلي الظرف تبقى ملحش وكذلك ت تبقى ص تصني ن ي الظهور ملحش و العصر تقش إ ل ى المغربي ف إ ل ى العشاء فتنام على أ م ل لقاء الله عز وجل رضي المرضي وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد الصلاه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ن ه ا ي ة فذلكم ر ب ا ك ه ذ ل ر ب دي ا ل مرتين س ل وفي ح د ا ويقرد ا ل م و ل ط ى ء للامام ن ا ل ك فذلكم ر ب ا ك فذلكم ر ب ا ك ف ذ ل ك ن هذا هو م و ل ك ب ان يكون هناك افضل ا ط ه و ا ل م و ن هناك ل م ن ي ب ق ى يكون هناك افضل م ن يجب ان ي ه ا ك ا ف ا ل منه ي ج ا ض ي ك س ن هناك ا ل منه يجب ا ل يكون ه ن ا ا ل منه يجب ان ك و ن هناك ا ل منه يجب ان ي ك و ه ن ا ل منه يجب ان يكون هناك افضل م ن يجب ان يكون هناك افضل منه ي ل ب ا ل ل هناك ه ف ض ل منه يجب ان يكون هناك ا ل منه ي ب ان يكون ه ا ل أ ع ظ م أ ن ت يجب ان يكون هناك ا ل ش ي ط ان ا ل ذ ي ي د خ ل منه إلى ان ان ك ا لأن أول الركن ي ه العبد يوم الاخير والاصل الاخير الثالث من اصول ا ل ط ب ي ع ة التي أ ه ا ل ت المسلمين ل ر ت ب ة ا ل ه ج ر ة التخلق و ا ل ز ا ب يالنس مع ا ل أ س ا س غلطين في ق ب ي ه ا ل أ خ ل ا ص حتى من اهل ا ل س د ي و ن علق البعض شرائع ا ل س د ي و ن الذين ساءت أ خ ل ا ق ه م وتخشدت معاملته م بسبب انقلاب الموازين في ا ذ ا ن ه م وفهمهم ل ل س ن ة ولكتاب الله قبل ذلك الخلق اصل من أ ص و ل الدين بل إ ن بعضهم ا ع ت ا د ر ه من الضروريات جعله ضروريه س ا د س ة للضروريات ل خ ط ا ل أ خ ل ا ق إ ن م ا بعثت ليسلم صالح ا ل أ خ ل ا ق ا ق و ل وياه ا ص ح ه صالح ا ل أ خ ل ا ق ر أ ي س عند الناس محتل ر برب الكتاب ن ك ر م ا خ ل ا ق وفي ا ل ع ب ا ر ة ا ل ص ح ة ا ل ل ي تبتدئ ب ه ي ا ج انما بعثت ل ي س م م ا صالح ا ل أ إن خ ل ا ق إ ن م ا ادات ح ص ر يعني أ ن ا لا اجد في ا ل ا ح ا ج ة واحده لكي ت م ل ب ن ي ا ل أ خ ل ا ق ك أ ن الدين كل الدين الخلق ومن اللي جاء ا ل ص ح ا ب ة العائشه ي ش و ل و ه ا على عبادتي المليئه وعلى أ خ ل ا ق كان لانه ق ل ق الحديث كان خ ل ق ه ا ل ق ق ر آ ن خ ل ه نكلة م ض الضمير ا والنعنى بيالو الحموم ف ة إلى يعني كان أ ن قسمهم كل خ ل ق ه ا ل ق ر آ ن كان ق ر آ ن يمشي ع ل ي ل ا ل ص ل ا تخلق بأخلاق القرآن والسلام م أ خ ا القرآن ق ل ي ت أ خ ق القرآن إلا نورا وأنوارا ن سبحانه أخلاق الله سبحانه الصفات واحده الاسماء الحسنى اقتضت من عباده أ ن يتخلقوا بها تكرموا بكرم الله وتحلموا بحلم الله وترحموا ب ر ح م ة الله وتتواضعوا بكبرياء الله هذه بكبرياء الله لأنك بأن الكبرياء إنما هو لله وحده تطفر تتواضعوا بكبرياء تعرض الكبرياء الكبرياء لماذا؟ إنما بأن بقى لأنك وما لم التوانه التوانه إذا بقي لك التواضع و ا ل ع ب و د ي ة والخضوع لله الواحد والخفاض اسماء الله الحسنى او ا ل ت ب ع ل ا ا ل ر ه عن لهانش الأخلاق توحيد ك الربوبيه أ م و عن ا ا ل ص ح ة فأهلهم ر س ل الله ت ل الله لهم ليهاجروا في سبيل ل ا في فكانوا خير سلطانا ل أ رهب ي ة ا ل ه ه ج ر ة ذ ا ا ا ل ن ت ش ا راه للدين ل أ ر ض ب د ا ي ة الهجره ة بدا وسلم يفتل ا ل ن ا س ي ش و ه ن في ا ل ل أ خ ا ر بين جيش الارض لبدايه ع ا و ل أ ا ل ه ج ر المدينة وفي المدينه ة و المنزل د ي وفي الاسلام ينتشر بعد ذلك في ا ل أ ف ق ا ع وفي الامطار وفي كل مكان فخصيصت الحالية النماذج ابن الرفيعة معاذ إلى وبدأ أيضا, إلى أيضا ومعه و أ ر س ل ا ل ص ح ا ب ة كثيرا إ ل ى الملوك في زمانه من إ م ب ر ا ط و ر ي ة الروم وفارس و أ ر س ل إ ل ى ك ا ئ ل القبائل العربيه ولكن ا ر س ل ثملا من الرجال ذوي الخلق الرفيع العالي أ ح ب و ا الله وتعلقوا به توحيدا وسلفوا إ ل ي ه ص ل ا ة و م ح ب ة و ت خ ل ق و ا معه ومع الناس فكانوا خير معبر عن ا ل إ س ل ا م كل مجاد شريعة من ا ل أ م ر والنهي ت ح ر ي ن في المدينه لم تكن س ل ق ى من قلوب ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير أ ق و ل قولي هذا وأفتغفر ولكم الله لي ولكم والسلام